وقتنا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون إلّك آيات الله نسلها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وأياته يؤمنون ويل لكل أفاق أديم يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشيره بعداب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا استخدها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراءهم جهنم وَرَاءَ يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَتَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ آذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَبُرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ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 وَقَتَمَ عَلَا سَمْعَهُ وَقَلْبَهُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ رِشَاوَةَ فَمَن يَحْذِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَبَلاَ تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجدهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتوب أبائنا إن كنتم صادقين وللله يحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أَوَلَمْ تَسَمَعُوا بِآيَاتِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا قِيلَ انْظُرُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ مِنْ عِبَادِ رَبِّكُمْ قَالُوا إِنَّمَا نَرَى الْغَيْبَ وَإِنَّا لَمُنْكِرُونَ فَإِذَا جَاءَ مَا تُوعَدُونَ لَا نَرَىٰهُ وَإِنَّا لَمُكَذِّبُونَ وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاط بإما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما ومأواكم النار وما لكم من ناطرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعثبون